بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يَأْتِي إِلَيْنَا أَنَّ غُسْتَمَانًا فَرَمَ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أحدا وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صاحبة وَلَا وَلَدَا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ سَطَطَى وَإِنَّا ضَنَنَّا أَلَّمْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنٌّ كَمَا غَنَنَ أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشغبا وَإِنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِلسَّمَهِ فَمَنْ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَإِنَّا ان شرر بمن في الاعض ام اراهم عاد بهم ربهم رشدا واننا من نصالحون ومن نادون ذلك قل ان وإنا ضلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّا ومن المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لزهنم حطبا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ غَنَّاءً أَن غَدَقًا لِّنَفْسِكُمْ فِيهِ وَمَن يُرِضَ وَذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدٌ لَّهُ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولنا رشدا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَمْ وَلَمْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ من يعص الله ورسوله فإن لهنا وجهنم خالدين فيها فإن لهنا وجهنم خالدين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 فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إلا من ارتضى من رسول فإنه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتَهُ رَبَّهُمْ وَأَحَاطَ وَأَحْصَى بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا